كنا نتكلم على القصة الأعطائبية في التوصل للوسيلة والكلام الذي نوسب المالك وأنه ليس بصحيح وتكلم على تقسيم الأحاديث عند المتقدمين بمسألة الحديث الحسن والضعيف نعم تقسيم الحديث ساعه اقسام صحيح وحسن وضعيف كان في المتاخرين ابو, أبو, أبو عيسى الترمذي قال في جميع الحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وامثاله يسميه احمد ضعيفا ويحتج به ولهذا طبعا حديث الحسن قال به البخاري اصره وقد يقال قال به الشافعي ايضا <تصفيق> قال هو ضعيف يحتج به لهذا مسلا أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو مشعيب وحديث إبراهيم الهجري والحمى والحق ان أن حديث أن حديثهم لا ينزع درج الحسن نعم والأحاديث تروى في هذا الباب هو السؤال من نفس المخلوقين يا الأحاديث الضعيفة الو هي الموضوعه نعم ولا في أيامة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليه مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنطرة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وهنا هذه المساله من من من من اهم المكان يعني هم ياتون بهذه كل هذه الترهات كل هذه البواطيل يقون فيها مذهبا ضائعا فيه ما فيه من الشرك يصل اليه المرء يصل به الى الى الردى اللهم اني اسالك ومن يقولون بمحمد نبيك هو خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك هو موسى هو عيسى هو مسلمين وفرقان محمد وكل مسلمين هو مسلمين قضيتهم شوف هو مسلمين هو مسلمين ولا يمكن هو تكون هذه من النبي صلى الله عليه وسلم الرزين بن في جامعه ونقره ابن الأثير في جامع الأصول ولم يعزو لا لهذا على لهذا كتاب من الكتب المسلمين ولكنه رواه من صنف في عمل يوم الليلة كابن السني وابن أهاب نعيم ومثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوع لا يجوز الاعتماد عليها حال الله أساس أيضاً عند المنتمية في هذا الباب على, على أن المصنفات أو ما, ما صنف في اليوم والليلة وفضاء الأعمال في هذا الباب كثير منها موضوعه قد رأى أبو الشيخ الأسباني كتاب فضاء الأعمال وفي هذا الكتاب حديث كثير كذب وموضوعه وروا أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك النهرون بن عنترا وقال هذا حديث حسن أنه ليس مع ليس بالمتصل قال أبو موسى وراء رأى بن شم بن عبد الملك عن جدي عن الصديق رضي الله عنه عبد عبد الملك ليس بذلك القوي وكان بالري وأبوه جده سقراطان قلت عبد الملك النهرون بن عنترا من المعروفين بالكذب قال أحد معين كذاب قال السعدي دجال كذاب وقال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث قال النسائي متروك وقال البخاري منكر الحديث هذا جرح لا دم البحر من الأحوال وقال أحمد ضعيف وقال ابن عديل لا, لا يتابع عليها وهذه اعدل قالت التي قيلت فيه لكنه أو أهون الأقوال لكن هذا حديث ضعيف وقال الدرقني هو ابو ضعيفان وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك بنهرون بن عنطرة الشائباني روى عن, عن أبيه أحاديث موضوعه أخرجه الفرج من جوزي كتاب الموضوعات وقال الحافظ موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده أيضا منقطع وقد روى عبد الملك هذه أحاديث الآخر المناسبة المناسبة لهذا فاستفتاح الكتاب به كمسات ذكره وقال فيه عامة ما نقلوا المفسرون أهل السير وما دل على القرآن وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه مطروك مما لتعامده الكذب أو لسوء حفظه وتبين أنه لا حجة له لا في هذا ولا في ذاك أما سائر الحديث سرد رواه عبد الرحمن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عمر ابن عن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء مرفوعا وقوفا أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لي قالوا كيف عرفت محمد قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفقت فيها من روحك رفعت رأسي فرأيت على قائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف, لم تضف إلي اسمك إلا الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك هذا حديث باطل كذب موضوع شوف هذه الموضوعات والموترات هي التي يعني لما تكون هذه عمدة ما, ما يتمسكون به إيبا إذن فهم يتمسكون بخواء هذا رأى أبو الشيخ وأبو بكر الجوري في كتاب الشريعة أيضا موقوفاً على العمر المخطاب حديث الله عن إسماعيل أبي مريم عن عبد الرحمن زيد أسلم موقوفاً وراه الأجوري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناتة عن أبيه موقوفا عليه وقد حدثنا هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا عمران العثماني حدثنا, حدثنا أبو أثماني حدثنا أبو أثماني بن خالد عبد الرحمن بن أبي الزينات عن أبي قناة قال من الكلمات التي تتاب الله بها على آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك سبحان ربي العظيم الله تعالى وما يدريك ما محمد قال يا رب رفعت رأسي فرأيته مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم الخلق إشكال كل الإشكال أن المتصوفة المتصوفة طبعا يعني يأخذون كثير ممن يمس يمسكون ببب بخمصانهم على التبرك فيشعلون صدورهم بمثل هذا عندما تواجههم بأن هذه الأحاديث باطلة موضوعة تبدأ المحاربة والمقاتلة عليك بأشد ما يكون فالاشكال كل الاشكال هنا في أنهم يعني حتى ما يحتاجون بأحاديث لها روح حتى نقول أن القوم على الأقل أو إن القوم على الأقل لها ما لها من الآثار التي تتمسك بها والمسألة لو فيها خلاف يضر الخلاف لكن أي خلاف يعتمد على حديث باطلة موضوعه وراء الحاكم هذا الحديث ما أمكر عليه فانه نفسه قد قال في كتاب المدخل معرفة من السقيم عبد الرحمن زيد بن أسلم روى عن أبيه حديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الضعفة ولذلك عبد الرحمن زيد الناسلم يضعفونه جدا نما زيد الناسلم لا قلت عبد الرحمن زيد الناسلم ضعيف باتفاقهم، يغلط كثيرا ضعفه احمد بن محمد ابو زرعه وحاتم النسائي والدرقني وغيرهم قال أبو حاتب بن كان يقلب الأخبار وهو يقلب الأخبار وهو يعلم يقلب الأخبار ولا يعلم آسف وتصحي الحاكم هذا الحديث مثاله وهو أصلا يضعفه فكيف يصحيحه هذا وهم منه الطبيد ثم عدم تسويت في هذا الباب وحتى قالوا ان الحاكم صح حديث هي موضوع مكذوبة عند أهل العلم هو لا يصحيحها الحق أنه كما قلت تعجله فلم يبيضها كما صح حديث زرائب بن بير ثاموني هذا ذكر وصي المسيح هو كذب بالتفق المعرفة بين ذلك ابن الجوزي وقبله ابن البيهقي وكذلك أحديث كثيرة في مستدركه وصحيحة وهي عند أم أهمة الحديث موضوع <تصحيح> ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد الحاكم وإن كان غالب صحيح فهو صحيح لكن هو في الصحيح بمنزلة السقى الذي يكتب غلطه وإن كان صاب أغلب عليه وليس من المصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف بخلاف أبي حاتم بن بن حبان تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدره وكذلك تصحيح الترمذي والدارقني بن خزيمة بن مندأ أمثالهم يصح هذا الحديث يعني فيه قوة في التصحيح شوف الرجل عنده باع فعل من الحديث بقوة يا كثير من المتأخرين الذين ينشغلون مثل هذا لا يستطيعون أن يصلوا إلى براعة شيخ الإسلام في فهم هذا الباب فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما يقولون نزاع فهو فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم ولا بلد صحيح من هؤلاء ولا صحيح مسلم ولا بلد صحيح مسلم مبلغ صحيح البخاري بل كتاب البخاري أجل ما في هذا الباب والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلى لي مع فقه فيه شوفون انظر هنا جمع الله له بين الأمرين فقد ذكرت المذيع أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلال من البخاري طبع أعلم منه علي بن المديني صلاحة ولذا كان البخاري اذا راى جتين اختلف في اسنادي او اختلف في اسناده او في بعض الفاضي أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغطر بذكره لا بذكره له لانه اننا ذكره مقرونا بالاختلاف فيه وهذا كان جمهور ما أنكر على ما أنكر البخاري مما ما صاحب يكون قوله فيه راجحا على قول منازع لأنه أ أعلم بال بالأخبر أتقن من في الحديث بخلاف مسلم الحجاج فإنهم نزع في أحاديث من مخرج أو كان الصوفي مع من نازعه كما روى في روا في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثلاث ركعات أو بأربع ركعات وهذا طبعا حديث علي بن أبي طالب والمتفق عليه أنه صلى الله والصواب أنه لم يصلي إلى برقعين أنه لم يصلي الكسوف إلا واحدة يوم مات إبراهيم يبقى إذن تعدد القصص صغير موجود وبين ذلك الشفي وهو قال بخاري وأحمد محمد في حد رواتين في فيها ثلاثة والأربع فيها أنه صلى يوم مات إبراهيم ومعلوم أنه لم يمت في يومي الكسوف ولا كان إبراهيم ولا كان له إبراهيمان ومن نقل أنه مات عشر الشهر فقد كذب كذلك يكره مسلم خلق الله التربه يوم السبت ونسعه فيه من هو اعلم منه كاحب معين والبخاري وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والجمع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن آخر ما خلق هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبع وغطروا روا روا إسناد أصح من هذا أن أول خلق كلام الأحد وكذلك روى أن أبي سفيان لما أسلم طلب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أن تأخذ معه كاتبا والله ذلك طائفة طبعا هو تزوجها وهي في بالحبشة وزواجه إياها ملك الحبشة أصحامها ولكن جمهور الموتون الصحيحين متفق عليها بين عائمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها يعني هناك أحرف يسيرة أخذتها البخاري ومسلم وكان الحق فيها مع البخاري دون مسلم وهذا حديث مذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين غير إسناد وما هو من جنس مع زيادات أخر كما ذكر القاضي عياد قال وحكى أبو محمد المكي وابو ليس السماء القندي وغيرهما أن آدم عندما صياته قال الله بحق محمد اغفر لي خطيئتي قال أولو وتقبل توبتي فقال الله تعالى من أين عرفت محمدا قرأت في كل موضع من الجنة مكتوبا لإله الله محمد رسول الله وقد محمد عبدي ورسولي فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له طبعا تسمع الصيحات وتسمع السفيق والصفير من العوام الأغرار بمثل هذا وهذه فيها إسرائيليات مثل ذلك سهدى الرجل أن تبنى عليه الشريعة والأحتجب في الدين بالتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحنها التي لا تعلم سحطها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار وابن المنبه وأمثالهما من ينقى الاخبار المتدى وخص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجزء أن يحتاج بها في دين المسلمين فباتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل عن من هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتاج بحديثه واضطرب عليه في اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك بل هو كذب وضاع أيضا كثير من كانوا كذلك ولكن ذلك ولا ما أحد من ثقات علماء المسلمين الذين اعتمد على نقلهم وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق ابن بشر وأمثاله في كتب المبتدا وهذه لو كانت تقبطة عن الأنبياء لكانت لك شرع لهم حينئذ فكان بها مبنيا على أن شرع ما قبلنا هو شرع لنا أم لا والنزاع في ذلك مشهور وإن كان وصليا هو شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخوا لكن الذي عليه الأئمة أكثر علماء شرع لنا ما لم يلد شرعنا بخلافه وهذا إنما هو فيما ثابت أنه شرع من قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن السرعاني صاحب التفسير بإسناد عبد العباس مرفوع أنه قال من سره أن يوعيه الله جل على حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فأكتب هذا الدعاء في إنان نظيف او في صحف قوارير بعسل بعسل وزعفران وماء مطر وهذا الدجالين يفعلون ذلك القراء اصحاب الرقيه يفعلون ذلك وماء مطر وليشربه على الريق وليصوم ثلاثه ايام وليكن افطاره عليه وهذا أبي في إدبار صلاة الله مني أسألك وأنك مسؤول لم لم يسأل مثلك ولا يسأل وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيس روحك وكلمتك ووجهك وهذا حديث في ضعف في ضعف شديد بالوضع. موسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين من منكر الحديث قال أبو حاتم دجال يضع الحديث وضع على ابن جرير عن عطاء بن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلب ومقاتل. عليكم السلام طالب الله اللهم امين اللهم امين لكن اين كنت في درس أمس يا أخونا السلف أنت لماذا لما غيبت لماذا غيبت عن الدرس أمس ونحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق موسى بن ابراهيم المروزي حدثنا وكيعا عبيدة عن شقيق ابن مسعود وموسى بن ابراهيم هذا قال فيه ابن معين كذاب موسى بن ابراهيم كذاب وقال درقنيه متروك وقال ابن حمد كان مغفلا بلقا فأتراقا فاستحق الترك وده عاد الأقوال فيه أن الذي يحدث معه بسبب الوهم وعدم شدة الحفظ ويروه هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول ورأى أبو الشيخ الأسواري من حديث أحمد بن أسحاق الجوهري حدثنا أبو الأشعص حدثنا زهري بن علاء العتبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورأى في حديث من سره أن يحفظه فلياسم سبعة أيام ولكن افطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات وكلها أساند مظلمة كلها معضلة كلها ضعيفة وقد رواه أبو موسى المدني في أمالي وابو عبد الله المنصي على عادة سليم في رواية ما يروى في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يرون ما روى من الفضائل ويجعلون العهداء في ذلك على الناقل كما يعدت المصنفين في فضائل الأوقات وأن يمكن أن طبعا فيه نظر كبير جدا كما روي أبو الشيخ أسواني في فضائل أعمال غيره حيث يجمع أحدث كثيرة, كثيرة وفي أحدث كثيرة قوية وصحيحة وحسنة وحديث كثيرة ضعيفة وموضوعة وواهية نقف عند هذا ان هناك اثار عن السلف ايضا يتمسكون بها وهي اثار كلها ضعيفه لتاتي ان شاء الله في الدروس القادمه لو في سؤال تفضل